الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآل وصحبه أجمعين وبعد أيقول رب الحزب جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وَإِذْ كَفَّتُ بَنِي إسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَوُوا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَوُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إلا سِحْرٌ مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مرجم يستطيع ربك أن ينزل علينا ما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 وكنت عليهم شهيدا مما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تُفِرَّ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَن تَالْعَزِيزُ الْحَسِينُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَمْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَاءُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا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 وأرسلنا السماء عليهم مدراً وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعضهم قرن آخر ولو نزلنا عليك كتابا في قرطات فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك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 kuuna sabsanaya tafsiir ka quraanka kariimka afari ayyalla waxan ayadoo dubka kooma rabbi ayyathuban ayadoo min suurati maayida kamila rabbi ayyathuban ayadoo min suurati al-an'am kamila ayyuka kooma asheeka bilawgisha mabhar min madahiril qiyaama ariga dhici doona qiyaama marki la saxo ayu ta banaaya أري ما هي أفكاره دونا وحدهم لا، الرسول ربي تريين لا أرورين أيه، سؤالنا لو وجدين أيه، قل ليه دونا أمدهه الليدين تري ما هي ابن كعب، بل إن النفط هذا والله كل من دونه، يجنا لو وجدين دون الرسول الليدين صغيري، ما حد كعب فشل ما هي ذان في سورة القصص. فَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ مَرْكَانَ لَوَيْدِين مَرْكَانَ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ فُسُوسِ بِمَرْكَانَ لَوَيْدِين أَيَا قُلْتَ تَكَالِيفُ شَرْعِي غَيّ إِخْتِبَار فِي حِسَابِكُمْ إِيش أَوَّل مَرَّة أَيَا كَدَمْبَيْشَ الله أذكر أيها الرسول الكريم واحد يوما ما دوشكته في يوم ما لينيجيدون تو يجمع الله إبوينا كل من دونه الرسول إنتي رسوله إذا إبدي لي إذا إيشك ربي كل منا يا فيقول تبدي إبويه وده دونا ما محي ذاك أيه وجبت الله يدينك قال هذا أيها الرسول تعوذ يديني الله يدين لا ديري أدوينه اللايذين جري محان اللايذين كو أقلاضي محانس اللايذين كو أقلاضي محانس اللايذين كو أقلاضي فصوصا مركز سواهي أرجع دحنا كمم مرنا ماشا وشقي قيامتي باجرتا وحان لا جرين باجرتا كل علمي بأيبا وعليا كما بيسدان إلي جوابه ومن أساح لنا قالوا وحي رسوسا لا علم أقوم لنا أنه مصق نانين وحي دعوة الدينة نرى دركة وحي دركة أما وحي وحي وحي وحي وحي وحي أحبها دركة قرن مينو إنك آذيك أنت آذيك إلي باكاليك أي علام الغيوم وحي قرصون الله أقوم بدا وآذيك أدا وحبكا قرصوني أدا وحبه اللوبي أنك وحبه نوم تاتيب گودا ہندے ای الله با نبی اللہ عیسی کے بولا بے عز و جل اسگو اینمها اے گودا نبی اللہ عیسو گلدے سینا او عیسو کما نیسنا یو کما دے عیسو ک بے شکے اے إله واہ الہ اما واہ ویل الہ اما سدہ قال وقتنا الله يقولون يا عيسى عيسى ابن مريم أبتلك سيبا وصاوس حنية مريم أقول كذا هذا اليوم أذكر وحد حصوصته نعمته الله برواقه إذاً عليك عيسى كركا برواقية وعلى والدتك ويا مريم كركا برواقية أدرك والرسالة والمعجزة العظيمة إذا كان عيساكو برواقيا وعلى والدتك هو يدا مريمانا يدا نواانو برواقيا لفضي النعم يأذي يدا أن يقول إنكو غلا ديسي إلا إذنكو غلا ديسي غانها يكما أبنغ أم تل أمارك الله كأنه نعمدي محاكم نداي أولا إذاياتك حدان عيساكو تاغيروكو الحوجي في الروح القدس ملك جميل بانكو يسيروا معك حيث ما ألا لما جعت سحورا وأوكل كل كلك أجيلدا أن ملك جبريل كوجيلي أسنال والبكل مرايي وأن نحن وين وأن نجيب بعضنا عزا لش هذا كوجلا ذي ذي نحن هذا لبار تكلم الناس تكيباد لا هذا ذي في النادي الذي هو نبر حرب كجرا حربي أما نبر كي أبتر كجرا أو هذا القارع يانك هذا لي يا ذا النعمول وكهلن عدى له قرملة ووشوت كيدونا كل كعدى له قرملة وأنا كذي وادله هذا شيء كل كياذونا نعم عظيم أيهاي حمرت أنا اللوج الله ذي شيء كل هذا وكهل اللي الكتاب واحد جدا والعموي والحكمة شو شا جدا مرت هي علمية يا شا عاد سيرته لقرته والحسابه في الأمور كلها على وحى الأركبة لجر شاجو وصوابك اللجوء بسده حكمة لسانك براي وتطوره كتاب النبي موسى اللجوء دجيل إيكاء وريج براي والإنجيل كتاب في أنا ولي وحشة نعمان وإلى سبحانه وتعالى على عيسى على عيسى وكو قالوا يستي بنوا إسرائيل داخل جاي أجي له داد نبيتهاي أنكون روماين ما وضعش يبرك السماء يدين وطنا وإلواختي بانكون نعمان جاي أتخلق السمائين جاي من الطين ما وضع أحد أي جاي فهي الطيّري شمبر أنا أذكر ما يصير بإذني أنا قال الله أقولها شنكو أقولها ذي إذا ما يصير يا كل هذا فتنبوه إيش أبوفته فيها لابد شندر توه كي أيها أبوفته حتى كونه وحين لابد النقاطي غير شندر بوا وحين كل نقاطي بإذني أنا قال الله أقولها شنكو أقولها ذي فصحيح كل نقاطي wa al-aysha dawaysay oo niicmad aan kugu galaysey kamida al-akma indala anqabti indashay oo taqtar iyo u qaban karin isaga oo malaasan qay jigiba malaasan yahay inda ayan bacsanay ayuun la shay nadiilla aysha gacanta mariyay inoo bahal ta chuudriihu wa adawun say أوف خليجي سينجف سالي ترخي شيئا عدادي تغتر إلى الآن فرس وحكة قب انكار مايو يبدأ ويزاي يدنو حيكون نقطي بإذني أنا قال الله أقول أشهد إذا أي أرينت أكون نقطي مر نوحيكوا جيي هنا يرادين ماي صابع قرطاسو صابعي نبي الله عيسى قرطان ميدكي صابع قال ليكو أن هذا لا سام بن النو أن حداش يزن لنا بس يبغى جاي جاي حداش يا سام مخرج ذي الله وذا جب صوبعي والمعاد يقول يا سلم خيام ماذا بعد علي سام بن النو حوي ماذا كون أنا أيك حجاي ما شذي كنا قبل بنلا الله يا ماذا الحيس على تنينا يا إدغورتاد تخرج حيس صوب حيس الموتاه تقدم الله وسام بن النو كمديعي يا صاحب الحسي واحد نكو صاحب الحسي بإذن أن يكون إباها وقال شأنه ننته وقال آدم بسعي أن يتكو صاحب الحسي وقود أن باستي إسرائيل كل كيف يكونوا أي كوتا سنة إليك الدلال يعني بأكاد إياه ويد وقتي أي أن كل نعمية أنك فقط رابي إسرائيل نبي عقوبة أولاده سي يهود يهو أنك الرابي أنك أودي الذين يجول على كوتا شريء أي وقت أي يكون دليلهاي أديتهم من إسرائيل من من البيانات معجزة على الأرض الذين إذا بدؤوا يردد كفروا حق ذي ومنهم كم بني بنو إسرائيل إن هذا ما هذا وعندئذ سولين إذا معجزة لا تكنون راينا من كانوا صادحين برأسي دوينا وحين لا عند شيء saxar samayn karam male inay markaa mucjiza tahay dib innidan aka qarsontahay ma ariyaan garanin qolkaasay raadeen wa min waafara inkii fulu gudambeeyay in hadaan ma hada mucjizadii barkel ma maayay ilaah nabiillaah xisaa ku aayday ee nubuudisa ee risaaladii xum ma إلا سحر فالمهان وعكرة مبين عد وإذ وقت أي أن عيسى كو نعمي أو حيث أن أوحي يودياني قيبها إلى الحواريين قلق الأول من أمن بحيث فقرق رمي يوه الرعي أي حواريين لأريجي كلمة الحواريين حدين يا نذاف أي كتب سنة كل مفاصرين أرابة لنبليهم قال وحي إليه مثل هذا عكوشا قيسان جرين يحومرون الثياب لأما دايب يهايانه تركي داقي جرين حرفة وضا سيداها قال وحي إليه وعدا كورك وضوها كما انقروا حباً أو عب ومن ذهن الأول كريم بيهايان قال وحي إليه قلبك وضا نظيفها أو سيركي يا حمو وعدكو مجري أما قلبك وضا عدا أما كورك وضا amma darsha adan jiray ayaa waxaanu wax yooday an aaminu hadal hawariintii rumay bi aniga eeba qaydinaaburtay iyo wa di rasuul khasun ka yeeshay isa ensa diray labada rumay markaan iri oo gacaa iyo garab ku sameeyay ayaan ku nicmay oo qaaloo الله غير بأننا أنرحواريين إلى إن المسلم تكوه جانسمي أو أذى الله يا رسولك يا عيسى يا كتابك يا إنجيله أنت تدله جانسمي إلى أن هاي الله نقر مركين لهم وذكر أيها الرسول الكريم سر رسولك سرفته وحدهم دوسا يوم مارين أن يجني دونه يجمع الله إبرو كل من دونه الرسل أخيارتي لا تري إليكم أيها لا كل منا يا فيقول إبرو أخيارته أودي دونا سوى ودينا يا ماذا معه ما وجبتهم وحيلين دي لا تري لا يمكن قاتي أو قالو وحي لا يمكن أجرادي قالوا على الرسول كجوابا لا علم أجان لنا أننا نوم نسقنا أو حين لقى أجرادي يا وحيلك حضر نوما عذرا أنا أذكر أمضاني أننا علمي تضرتنا وعول إنك أذى أنت أذى بأكلي يا راع لمن غيو وحيالها قرص اللو عقون بذنخ إذ وقتنا حس وقال الله ذيري لا عيسى النبي عيسى ابن مريم مريم ويلك هذا عيوب إنكرو حال حصة وابو ذمحت النغذا نعمتي الله برواق ذي عليك هذا إسحاق كركب برواقين وعلى والدتك وجاءت كل شيء كل كلام مريمانه ام بارواقه في اياتك حتى انسه كخوجيي فان كو بارواقه في الروح القدس ملك جبريل ان اديك كو غايدي معك ايضا مسيرك مشات سحوتايده وكل سحوناي تكلم ادي هو هذا لايا ان ناس تفكي وحا هذا الشيء في المهدي ابو نبر كجير في وقت هذا الغاري اياد در بهذا الشيء وكعلن إمركى <سؤال> وعذارى هذه على أن نوين وجرمذوى صدق <تصفيق> يا دافينا وعذ هذا شيء ويد وقت بنكون نحنيجى علمتك أن عيسى كبرى الكتابة وحد لدا والعظمة مرتكو هذا لدا والطوراة كتاب النبي موسى لجود أجيل يا ولنجيل كان ذكر كود أجيل أنت أصبحت بنكبرى أنكون نحنيجى ويد وقت بنكون نحنيجى أخلق أثمنيني زي من الطين لا أحد أحد أسميه كأي أطيبتك سنبير بدان تدو أحد أحد أحد أسميه بإذن أن أحد أحد أصحيداً كوفا ساحي وطنبوخوا وحادفوا في هذه الصورة وتكونوا واحد نخطا غيرا سنبير بوبا أركيب إز كبيمتي وعجزة اللقوم موجينة إيادونا واحد أحد أحد أحد أحد وإذا أحد أحد أحد أحد كنت أحد أحد أحد بإذن أن أحد أحد أحد فتبنيه وحات شاب جوي زي علىكما من رأ أنكِ له زي والابرص برستكِ جوي بإبني أنا بقول أشلي ذا يا كده ويزاي وإلبا نكون نعم يا جد تخرج بحين أيزي الموت أقوى لنتي أد بإبني أنا إذا كاير قبورها ورسوب الحيز وإل وقت بانكون نعم يا جد كفبت أنك بن إسرائيل نبي عقب أولاده يا جو عنك. هذا ما حقاك أين يكدلهم دون أي أن كان لعيين إن قرتي بيكدل إلى هايين أجيتهم مراتهم للبينات معجزين عد, عد الذين أي وحيكوا هذلين كفروا حق الدين منهم بني إسرائيكا ماذا إن هذا ما هذا معجزين عدس إيسا لي مدماها إلا سعر فالما هان أي مبين فاللمدي سعدها وإذ وقت أي أن إيسا كون أو حيث أن يلي يلي في في عد عد أنك أغيسية إلى الحواريين في جالك على الحد أن يكون أمن حواريين رماية بأنك إبا وبالرسول أن ينسى الديه عيسى ويقال حواريين لهذه أمن إله الرميني أذيق الربي النابوري إيه النبي الله عيسى إيه إنجيل بالرميني هي جميع الأمرياء والمرسلين أي سلاك جوابين وأشهد الله قر بأننا إن أنها حواريين مسلمون هذه أبقى أمرا واللهيا ففعلا وتركه تبكيه قانزمي أو كمحري وأمر كاذا قاتي إن أنها يبقى المركز يجالهم إذ قال الحواري غفلة الصالحين بميشان كدعبي أخياري وإسكا الضوفة يمكن إلا مانا هي حواريينها يا سيدان حق لي عن ما يا عيسى هل يستطيع ربك أن نزيل علينا مائدة من السماء إلا إذن رابنوك كانوا أغنى لن كان عنطوك صبحي لكن وحنا حيرت في أبسل ويوحول بكي جلا في نبي يأخذ رضي يبريس وعن بكي بيها صمد أنت الله كانوا بعد أن صبحك أن تبقوا ربنا قالت تقول الله إن كنتم مؤمنين ولك نور مؤمن موكي حيره وحكو جلا إلا إن أدعو خجينيش بودكاس قال لي ياقوف ياي يرزقك الله كاييمو يوم عيد شي كون كان يني أما ذا فايشان ياقرعدا حوادا لي فليحان ملكان يركان وحانوا سمو ي خير ابو جيرو معي وأن لما عليه وقت نريد ان ناكل منها قطط ما ان كنا بنا ونعلم ما ان قد صدقنا ونكون عليها نشاهدين انزل يا انما جينا انه خولديسان ان كربنا ان سمك الله هذا لي اللهم انزل خبرا انزل علينا من السماء تكون لنا عيد لاولينا استي مقونه يسو تكون لنا عيد وآخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير يا زيغي إيسا دوبر يؤتمل إلا أوحي لإني منزلها عليكم حرني وكينة لكن بشرط فما يرفر بعد منكم فإني أعذبه هذا الله لا أعذبه أحد من العالمين إذا فتخدم ما سأطلق هذا المائي حرنا ما كان كد وحيق اللعبة ما شكي منها لاركد والله قال إذا وحو يريد وقتنا أشيق ومدى قال الحواريين سيجال في العدابات يريد يا إيسا أخوي ابن مريمة مريمة ويل كده هاي عبارة جفاق اللي في سلام هي قلة الأدب كدي إيسا يا إيسا من الله إله همي ما إيسا عليها يا رسول الله من الله إذا أمر كلها دا يحقو يريد إذا وحيتوا يا الحواريين أن آمنوا به وبالرسول أن آمنوا به وبحسامته يا رسول الله ويا النبي الله ما يرهان ويا الروح الله ما يرهان قال مركي اوهيني العواريون أخيارتها على عدد أجري يا عيسى عيسى هوي مريم مريم ويل كذا هل يستطيع ربك فبقى منه يله أما استطاع ربي حيلي إنه كان يكاره إلهي حيرو مكيني حيرو من معنى هذي إله غيره ما تشيل كرامة ما ييره غيره ربنا يمنه ييره مركه هل يستطيع معنى هذا هل يطرد ويرضى إله ما قولانا ورالي ما ياهي شنبوك هذيك إيسا ربك اتنا خوده ما خلك له ندفه مركه عليه عليه ربي عمر هل يستطيع ربنا ما يراهي إيسا اللي لي وقام نجازنا وحاكوصونا إذا بدره هل يستطيع ربك هذيق إيسان ربك, ربك, نو ما ربك ما من نوية ما عدرته أي نزيله إنه ربي علينا كوركينا ما عيدا تنحيره من السماء إيركوك الدجيو إله من نوية قولك إذا بدخاني كموك تدرته يا إيسان الله هل يستطيع ربك الله قال إيسان وحوه عن ما وعن نوحلوها ما؟ كل كواي درس إلى كعف صلا إن كنت مهتدي وسارين كواه مو مين كواي بره مهيتدي صانو قل ومهضلو أفلير كان هي أذى الجردا هي قلّف سننها ورمو من ماها اتقوله إن كنت مو مين أنت عصادي كوف اللاتو أيوانا هي وعدنا نبي حيس قطان يورك الرّبان و في عنا الله كانوا وني في غدا أي تدين من أيينه نريد وعن ربنا أن نكون إنا نحن منها من, من المئي فلأنا هذا الدين لكي نواب أبو بها الله إنا نحن نواب ربنا هو أكو وطعب الله إنا إنا حسيشان ربنا ربنا الله بيالك أنتصمنا لكاتب وإذا أباك إنا هذا نحن نحن نقلب لها وأننا نعلم إنا نغان نغطى دقتنا واركا مرفي غانينا يسروا مشاكل مية شموهن طب قال إن عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا من أول ما جاءهم أو يوم يتكو ورم باللابي هذا سيد واحد رم شاكل ونعلم أن قصة دقتنا أدري شاكل سنة وهو قال إنه وإبرة على شكل هنا يسال شاكل سنيه اللقدامين كلا ونعلم أن قصة دقتنا إذا أبنى الشيكتين دمانتي إني جنيه ونكون وحنهانينا عليها حردا من الشاهدين وآية معجزة عظيمة وسأبسوا تجيئة إنها تنقل فأنه أذيك الرسولي مانكو قرأينا إلهنا واحد نمانه قرأينا معجزة وإنه قنا إذا حردت سانا وضل بالني قال عيسى نبي عيسى وحجري اللهم يا الله لقد أعبارة إسكدري أردك أقول لك يا رب النمو أيها إسكدري كلك الله إن أجي كتسيني خبني مالنا قدري أعوض دي قدري أرده لكي نالرب أقول اللهم يا اللهم إله وين الوحيك اللي أبدا خبنا يا ربنا خبنا يا ربنا أنا لها نمامولا أنزل دجي علينا كلك إلا ما إجتب خير أنت من somarir kaaga ka ee sahadaan ay tahay kuu xiradaas waxay لا doonta idan festio noo dabaldegu mi awalnna dadkayna hada xeerada dalbaday ee soo degeyso oo aniga iyo xawaariyiin ku aakhirna waxay faraxay inay naga deermo oo aayatan ala mowi oo awoodaadanatu وعونه فانته ادغا اول خير الرازقين انت انت بعز الله هو خير بدن ادغا دهي اباكم ما ايهره نوكن الى جواب تي شدرش قال الله اي بوينو وويري اني اني الله نزلها وكان حير لي ويدي عليكم كركينا كان كسوريدا وسمدان لكن ما فمنعك يفور حق دين بعد خيرا صديقي ما تكجدل قفك على حب هذه حبة دنيا ومنكم تكينن خيرا هذا البداي كملا فإن يعني إباه وأعجبه والنار عذابا عذابا لا أعجبه عذاب كاسنارم أحدا قفنا من العالمين أنك إلى الخصامين يبلشنا وكعب درننا كل هذا النصوص تسيد لغة قرذاً سيد الله لاهب لي فإني يعذبه عذاب الله يعذبه حدا من العالمين قال عذابك أبوك العذاب الله اللفس إن لقينا من يسانيك عذاب وعلى هذا درم إن لقينا أي عذاب منافقين في سورة النساء قصوا مرمج إن المنافقين في الدراك الأسفل من النهر طبعا وحق الكأبوه سياء أبوح منافقين وفي سورة غافر وحينكم مرمي ويوم تقوموا الساعة تدخلوا هال فرعون أشد العذاب خلق فرعون يا انت الرميس يا انت الرعبي يا قردان حيرد النبي يا منافقين سبح حديثك المصورين تقود دري لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا عائشة أشد الناس عذابا يوم الغيامة المصور فيقال لهم ما خلقت. نفلا وحي ساويرا قولا دانو أفر قوياي أفر تاقرو وقوكا إبا كميلا أي عشاق العذاب السل إذا وقت حس قال الحواريو سيديالك عادة أي لاله يا عيسى عيسى ابن مريم مريم أول كده آيو حال يستطيع ربك ربكا ربك من نوية حيو نزيلا حيو ربي دجيو علينا ناكور كان لغا مايدة تنحيرا حنطا من الصماء خروكا كانو قال النبي عيسى وحويري اتقوا الله قل الى كالبقى كنتم اداتهم مؤمني كوا حقهم ايييي الى كالبقى قالوا اي لدي يريدوا اعرفنا اننا كله اننا اعكاوننا اننا اني انكاتو يحسيشو قلوبنا لا بيالك اننا حق اني أن صدقتنا <تصفيق> ونكون انا هانو عليها حيردا كوركيدا من الشاهدين كوا الله معجزة ديسا إيه آديها الرسول لماذا دا إيه إله واحد لماذا ديسا قرأينا النقن ساسا على عيسى وحويري ابن مريماء اللهم يا الله إلهو سبنا يا ربنا سبقنا أبورو حمزي دجي علينا ما مايدة حيرو من السماء إركان نوغشو دجي تكون حيردا سنقطو لنا النجع أيضا إذا نان نغطيه فاسو بأولنا كون نجهرات البي وانبي حواريينا يا وآخرنا فرع دنب ابن إسرائيل قايتنا نغطه علامت أبي جاب وحداني زادة هي قدرة زادة نتصيصة من كذا حجاجكاته ورزقنا النجع ندافع عن تناقضه عن خير الرزقه أنت عن تبحسه الله هو خير بلدنا هل الله يباو حيري إني أنيك منزلها في رضي وأدجين عليكم كركينا أفا من روح يكفر بني يا حاقة لا تهديت <تصفيق> ما تككدال منكم إذنك فإني أنيك أعذبه ونرأي عذابا عذاب ألا أعذبه عذاب أحدا قف من العالمين أمك كاملة ياذا الله فيهرين أي هو يضا انت لو خبصوا دعائي يذوحو البكوجلا فيني فينا كبرت تقول أنا الداعم أنت البكوجرت أنا أي واحد دوته يجديك معو الب عن تانا إذا دمش أنت لذا عن تانا إذا هذا يصاب عضو الله شينه بي سوىه وهو قادم معجزة للدرب ضيفري لو بمعنوننا قد تصالح ذل وهو hinaa dibaacaan ma aysu cod digi adigna waayay lay kunti oo wax gaas u dhaqaaqay haa ooyin ila xeerada ka ay noo barakeeyay walay inii dilbata barakeeyay isuu yii arkayna ma waxa soo daafay wala yin mid masakiinta iyo dadkii aadillaa bay waal lacunay qof xanuunsana iyo qof meela xuduudahan iyo قومه المان وانا لفونا وانا لقد جاء تعاليمات سيدنا عيسى دجيه فريسي دي هذه الله فبصف الله بالله الله امرك بند يغون دشو لغونتدي ان قبلان ما مالكاه سي خير الدين جلست ايجينا عقاب كسو دغين قد قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس تخيدون حرفا ومظهر من مظاهر القيام ويقول <تصفيق> لدينا أخيرا يا دولتا ونبي الله عيسى إيقوم إله وإله إيقوم إله وإله لإسوك وإيقوم إله إله إله سواشا عيسى لقبل الله وإنبي عيسى بطل لغود راي نبي النبي رسول لمن لغود راي ما يريها بطل لبي لحما نبي الله عيسى غفت ما شو كمل يذجر المفسرين توه علاه شو عشان النبي إسلاج هذه خر أو أنا يعرضني النبي إلى هالناس أدنك وما أن هذا إلى غيره ما سبحانك جواب كلهم لبوا وجدوا ما يكون اللي أنا أقوله ما ليس اللي في حق أنا جا إلى ميه سباني إلى لو أنا نايم والنفسي لو غبي الشقا أو قد وحو قدر ان كنت قنته فقد علمته انا لما المرسيه مالي مرت وكان حدا يرنا والدك حدا منه هو وقال لو حكى قرسون يحيي ماتي لو يصدقين هو هياب علم جسكر وتعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت تعلم الغيوب انت سو جواب كذب قول ما قف اللهم الا الله ما امرتني هل سنجوابوه؟ واركا وارعوزا سنجوابوك بحيين ما قلتو لهم إلا ما أمرتني بي ويحيييه ادباحي كليا مكوري ومعوها أني عبد الله رب وربكم حتى انتوه غي وانكو لاحق جيريه وعليم جيريه يردرو ما قوليه حتى دي سوقا دينا اديكا اوك ما قلوحي قلاشي اللي سميه هاي قباني اني قول جوقا وحاس مدحين ما نو قولا انيك حتى دي سوقا دينا حتى نقبك والوقت إذا قرأت حتى لافت أبوه حتى الآزار سنة أبوه إذا قلت أبوه وذكر رسول الله واحد عصده إذا وقت قال الله إبيري يا إيسى إيسى ابن مريمه مريمه ويلك إذا هذا أنت إذا إيسى مياه قلت تري للناس ذاتك اتخذوني أن إذا إيسى إلا وأميها هذرتي مريمه الى هين اللبن معبود كي ياسا اذيكا ما يري من دون الله اي بوين كثفة اني هضرتك لذي الهنك ياسا اذيكا ما عيسا يريوه قال النبي عيسى وعي سبحانه انا أبلا انا ادى الله هاي هذا الكوكبت ومعاكاس انا اي ما يكون يجبا ما اساله بها لأميك عيسا انا اقول ان انكوا هدله ما وعقا ليس هاي لأميك عيسا بعقب وحنا ننحق لهين الى الماء إنا سكتوا أنا إذا ما يسافر ما إن كنت وحداني أنا إذا كنته هذا القاسي أنا فقد وحرون علمته إن أقتله أنا إذا بعنه تعلمه ما في النفسي أنا إذا نفته لوحة كُسفا جملة وتفاصيل أدواء ولا أعلم وأنا إذا سمعه ما في نفسك أنا إذا بع نفته لوحة علم كُجرا أنا إذا صبرتنا إنك تأذيك أنت أذيك كليك أعلم الغي وحي ألاها قرصون الله هو أقوم بدنا ما قلت أمره لكم بني إسرائيل إلا ما هذا المؤقية أمرتني هذه فرتي به هذا الك أحنا أن يعبد بني إسرائيل عابده الله أبويني ربي أميك ربي يا ربكم إذنك ربي جينها إنتانا إرعانيك وأعكلكم أدري وأكونت وعنها دان عيساء عليهم يا كوركولا شهيدا من إلالية ما دمت انت جوغي فيهم بحضوغا يا فرما قورتيات توفيتني إسوقاتي كنت وحاداتي أنت أذيق إباء الرقي أحد إلالية عليهم كوركولا وأنت أذيق إباء على كل شيء وعلى الكادامان في كورك شهيد الله تعالى عنا يا طاي انت أذيبهم حداد نارتو فإنهم إياه عبادوك أبهمها قوايا وأنت أذيكنا مالكهم أحكي العياتي والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء الاعتراب عليه فالجلم له وين تغفر لهم حداد الله أفسنا وحبه وركضه النقل ميجي فإنك أذيك أنت أذيك العزيز الله أنك شك هذا الحكيم مامل ونفسك ويني يروح كجواب قران حقاتك ما ان علمتك الفتاوى والحكمه قطعت المرض وعلى وحي لا حد له ولا رسيقه واركوبن حكمة الله الى وحي يراده هذا من قيامه ليجود يهمو مالي وينفع او عطراي تقرن دجالين إذا إنسا كاره، Assad يقين في الدنيا كوشاكي. أي أيصدقهم في الآخرة تبان فاحش، عادي أدون كدي جوعي مرونا كوجال، أخيرا نمر كتجن مرونا كوجال، وليقود وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله عليكم بالصدق، فإن هو يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجل. وإن الرجل لا يزال يسوق ويتحرر صدقه حتى يمتضع عند الله صديقه إذا انقب في الدين كانا كرن شاقي آخرانا كرن شاقي ولي بأهره وعنهين شاقي سيدا عيسو قال عليه السلام قال الله يبوح إلى هذا اليوم كأنجغن يوم ماليوه يفعه واحترى أصادقين في الدنيا الدنيا دا كو يرنتكو في الآخرة لكن ولا ينفع الكاذبين في الدنيا صدقهم في الآخر الدنيا نوح بين كبوحين هذا وهذا يمرح يبي النار تارك الرمت شيئا فنتصلح قول ما هذا الرمت اللي سربا هذا هذا الرمت شيئا واجه هذا ونحن الحقوق مثال وصدق الله في قوله يا أيها الذين آمنوا تقولوا وقولوا قولا صديقا أيتكم وقولوا مع صادقين وليجيبوا عرناي هل سيجينا هذا كنت ودياً في عذاب الآخرة ما كان نفريجينا لهم عيلين جنات بارياً يتجري درين من تعتيه هوس هذا الأنهار وبيال خالي دينة أيواردنا فيها جنلا في وبيال كسبنا هذا أذاناً ولقد يالله وحودار جنلا في وارتينك حضي الله لا برهان نوبة هنوم حجوبة أو خرال أقول نغذى كنت يشجع wa qaratay qof ka durun jeegay fi digi yar hala waxa raali nimad ila noqdo runtaa uu way ama hadu ban sheego wallaahi nahatu allah ala al kadhibi wallaahi dayay xajd bakoo argaayo rabbi allah ila wa raali noqdo annu ma يورالين مده وسيه ايو غارالين نقدين قاليكا هو روندا شيغي وحان لغو ادال مريي ألف الفوز اللبانه العظيم هو لله بكلي ليبال ايش غيرتي يا وحو الله ملك لله بكر ليبال كل سماوه ترى الالهنشود والارض قول يا الالهنشود خلقا فعبيدا ومتكليفا من ليس له اولى يوم عايزين وحاولون يبقى أحير اليالك إيادو اليالك يقولو هذا كسوغن فهو إيبانا قدير الله هذا على كل شيء وعلى أركلمانتس كوركيس ألا كروه وإذ وقت أيها الرسول الكريم وشاقوا قال الله إيباؤه يري يا عيسى ابن معنا يقول الله إله قديرونا يا عيسى ابن مريمه هايو هانتا ديغم ليه قلت او يري للناس يا وأمي يا هذه مريم إلى هاي المعبد لا بل عرفت كدكتا من شر الله يبكسوك كارحيسا يسوع كجوابها شو شو حير سبحانك فنام بار لي هذا ما يكون جد ماها يعني ما هي يا يسوع ما هذا ليس سجنان في أنا يا إلى مني هي أنا كل عين إن تذكر كل إن كنت هذانا كنته هذا الكانيه فقد وحَرنا علمته من أبوعازي تعلموا أب وأختاي ما في النفس نفتي إذا قلنا له ولا علموا هني قسموني ما في النفسك هذه النفس هذا قلنا له وحكتشكن إنك هذاك أنت هذاك أبى أعلم الغيوب ويا له قصاً الله وقوم بدنا ما قلته مده لهم إيجا إن لامامه أنا واعكر هذا مرثني فرتي فيهما جا أنا أنيح بدون عابودة الله يبوي له فبي أنا غير هاي يا أبوري والربكم إذن الذين مملئين إذن أبوري وكنت وحنا عليهم كركدا شهيدا من دورة إلى ما جمتم إنتان جوقي فيهم لحظة لما جرت توفيتني إذا قادني نجا كنت وحلا عطي أديك أبا إنت أديك الرقيبة البلالية عليهم كوركولا فأنت أذيك على كل شيء وعلى كل شيء كورك شهيدون إفادة لعنى يا طي كنت عذيبهم حداد نارتيك فإنهم إياك إبادك فضوماها اليوواه يعذينا الليغو مجيوة فإن تغفر لهم حداد دابتي فأكار طيقة لحقوق ماها فإنك أذيك أنت أذيك العذيب الله دوميه سكاذك الحاكيم ما ملواناك زنباتاي قال <سؤال> الله يبوحوا إلى هذا يوم كان أي يوم مالينا ينفعوا واحتردون أصادقين في الدنيا الدنيا ذاكو يكرون شاكي جيهي صدقهم في الآخرة إيهوا واحترائيه أبل قد خذينا واكل أهم وحيليين تناتهم باري علي تجريد دررته منتعتها أستاذا الأنهار وبيا خالدين إيهوا فيها سنبا إيه بارها هذا وليقودي الله الله إلعبه الغالي أنه عقده الغالي كيهاي فنطوقه الغالي النغضي ورده ورالي الغالي أنه إباحك أبال قدك قيميك الضدان هروسيا ذلك إيقال له أبال مريه إباح الفوز الليباني العظيم هو في الله إبكال إباس والبولة ملك سماوة في رغيال حنصلة والأرض في رغيال حنصلة وما فيهن وعقد أحجيره وهو إباء على كل شيء فعلا أركضا ما أنت دوسي قدير ثبئة وذور سورة الأنعان هدين سورة الفاتحة هي سورة البطرة هي سورة أهل عملا سورة النساء سورة المعيدة سنتها سورة هدين كذبنا سورة الأنعان سورة دي اللي حادو ترسق السورة قرانك القرآن وقال يتبني يا نفر سورة الأنعان سورة دي اللي حادو kelimada ay kuunba arwaan taayna surada gadaankeedo gambe ayay ku iman doonta an ar yado lagu cilaliyay nima walida war arbiya loobii geela oo raa lagu dhaqmo magu xooda an أنت رسوله عليه الصلاة والسلام ما كلامه كرره وكله على سورة بلن بازود لي آيادو. هي سدات سورة قوي بك مثال وآياتها خمسة وستون أو مئة أول هي لحدا هي سنة أيده هي سورة نعم بالغة واتر هي ما يابله هي توحيد يابله هي أدلة يابله هو أركضان فالمفسرين في الهجرة لكن في قبل الإسلام وجاهيليين داغن خوړی حدد ان اس اكثر اكثر راتي سوره الان قدارت ادا دا صورتي. في قبل الإسلام اي جاهيليغا سوره دغه هذه سوره وه ان سوره د تل کو بلابه یا بسم الله تبو وینه مجئ ملعاقي مجبدن حسكشدي اليرحمه ولا الرحيم Midgarahane ibn Haritha Elhamdilillah Sen suratudu Kuran kakamida Ayyyaa ibarataan Yabkala kubillaha vata sura Fatiha kov Ve Suratul An'am laba Ve Suratul Kahfi Saddi' Suratul Salah Abba Suratul Fadil Shem Sen Ya ibarataan Elhamdillahi kubillaha vata Yiddi kubillaha vata maki Ibarataan itilmama yli و الله وحن يعني اخريه دنيا الى كليه تاسمهي وانا لك رمنا مره والله لقينا الى انه نقيل اي له ياي حداد وحياره اني امريه برواق يا جن جري اخر الجري في العند كان الجرم مرت ايه نقي اضل في زين وخدمته هنا قولوا الحمد لله حمدي يا قفاً مضنين ومعه قبس إلا أرك المركي اللسي يوازور إيا بوتان إيا كذب وعلى هذا مدنين يعمد الحمدي بحي النعمال وأنا كما هو الله عز وجل لقوله تعالى ذهو دليل وما بكم من نعمة انتظروا قائشتان حقيقة مدفى من الله أحدك لكم أيمن وأصبع عليكم نعمه واحيلة توابد، نعمد يشين مد مو قطيع مد أنموقن، يولا بل بدوشين نكذبي، كوننا ما الله رانكر، وين تعودين الله لا تحصوه، إذا حداين يا مطر ما يكره أيًا كيما أي ألكلي يكتم هذا، أصوم مد مو قطيع مد أنموقن، كركي نكذبي، حدين أيدين دعي، آخرنا جيي، إذا ترين كذي، إبارة إذا نكون فلان، إذا نكون أبوح أول. الحمد لله كلكا فجر زاري صوره علي كلكا مشيكي أنت أيان لو جوابي طروحات لان الحمد لله ما هات سيدنا طاي أطال شقت يا مون أرسل إبك الجبار هو محرك موت محرك موت الذي عليه بما هات إدا الكادلة خلق السماوات والأرض اومي أمي أيها أماني سبعين خماسين مياه. والأرض والارض دلاليها الاماي الله ماذا نورشها كمانتها البشرها يا الدنيا ماذا نواظرها من كينو وجوش اللي في ديل من كينو الوجود ديل مركات الدنيا دي حالقرو سالوس ميا لاركبي أيها البشر قبعنا نحدها دلنا ديل من كيا ربنا يكاني من كيا امتن الله يكاني قرحة الله شري سياحة الله شري تبايل الله الدنيا اللي كانت أعتقدها محمودة وإن لما هذه المدن الذي الله خلق أومي أسماوات حراليال والأرض ضراليال حتى نوجه على الظلمات والنوث لنبدأ موالله بها نياي حبينك أداتي عنيجي وهذا كان الناس كبغتية مكدي يا ذبانتاي حتى أدماين أداتي لنبدأ عنصر ونلاشا هو أدوه أعتقدها سمعت أعتكلوا ما هذل مجدل وجعل يالي أظلمات مقديان يوان نور نفتن لظلام حقيقي قذف يضرب مع الأسف شديد ثم الذين كفروا ذا ثم أنتسك قذال الذين واه كفروا حق دنياي من خبرهم خبر قاضي سلاطع أن يعدلون غير كسلص ما يوم كلمة العدل المساوات وحن وحومن من فحنك أهل إلى قول كيسوارهم أفمن يخلق كما لا يخلق أفلا تذكروا فالسيبات أسنتان إلى عرابوري أهدول عرابوري أعون إذين كيسوما إيا وحنا وحقه وحومن فالكاتم الذين كفروا بغدهم يعدلون كلمة العدل لبا معنا إلى ذاك لبا ذيبا ناشا وعون مناسب مدواء من التسويع إلهي سلاسة مخلوق او هو الاله سداسا اي مخلوق لسمه او على اي اما ملك هنخذه اما بشر هنخذه اما اجرام سماوية قد هي خير اما اصنام اما اوثان يا اله ساسه الله فيمن او كلمه العدل والاله ساسه انت ايقيسن الغير لا يوزن وعقل فيا اسكدا بريا طوغان كابسدن الحمد ما محطة قدامتها هي أضار هي قلت وحالة من الله بكلبي الذي الله فصوقكم متى خلاق أومي السماوات إلى الرياليو والأرض نلاليال وجعاليالي الظلمات نقديال لك فائده هي هو النوم افتن لك فائده ثم انجاز كدال تلئيادون هي نقدي افتن هدوى أبوري الذين وحق كفروا حق الدينية قالوا بربهم خد ربه يعجلون كلا عنايا إلى غيره من المخلوقات أيقول أي عنايا بالعبادة والتواكل والدعاء والخشوع والتنلول والنذر والخوف والرجاء بالقرب له وأنا هوس لا أدله أما يسوون فيغيره من المخلوقات أيلاص من المحبة والتواكل فالخلاص نو هو وحنا عبود حقا الذي الله خلقكم والذي سؤال الواده كونك إريالون أنه يبشر كان له هو هو معبود حقه الذي الله خلقكم إذن بشر بشرة أومي خلاصية ما أصلاكم أجم فيهر وحوق أبوري من طين دوظه وما حدوه إذن أبوري تجدان خلاه إبعوكم أجالا ما ظل قفل بوقل لسول كاراني وقفل بمجاء بقدري إن كان سالة أكاته قالت ان قسوره اي نورانا يا حدي مديده ما تو هو ديما ناي يا خاصه قفله اركاده اجل كيشي قارهانه يا مدى شي لوقبتي وي واجل مدوي وادونكو دنبا وكبابا مسمن ولا مدعابي انده الى ابكي باتصنا لغما عابي يادونا ملي وقت جاره وقتي جهده دقيقتي لوغثرى غلي ساعتي يا يزن دعايسا ثم هذا يسأل تعي أرين ذلك جلال أنتم أن يكونوا على ذلك ثم تنووا شكين في يوم أبي إيا رين الله ينصرك حشكين أيشيو هو عن الذي الله خلقكم أزل كيمي هو صورة هدموا من تين دابة ثم كجدالنا الله حكمي أجل المثل وقف البكولين توب فأجل المثل كله وسموا الله مرعبي هندهم يبوي نكتي واديذاك بابا ايسا ثم كذا انتم ايها المشركون هم تروا بعثي ياسو بئنتك يا شكينا وهو ابن الله معبود حقا وهل يوجد في السماء ترى اليال غدوه وفي الارض من اليال غدوه اسغا لابد بكم معبوده اتكلوا ان نقول اعبده او عباده مدمنه وهو الذي في السماء الى وفي الارض الى وهو الحكيم العليم يعلم إيبه هو أغيهاي كلمه يسموحي الكارك سركم وحاق غرسان عيسانيه وجهركم وحاق عبيسان عيسان اسكسيبه هو أغيهاي ويعلموا حكالوس بأغيهاي ما تكشبونه وحادي مساقيساً دونتان أينان وليسا قيسانا خروه أغيهاي حجلاً وأبداً وهو إيبه اللهم معبول حقه في السماوة في الريال قنود بأغيهاي وفي الأرض قدر ليالك دهد أيوما أبو الحقكو ياهي يعلموا يبوا ينوى أغيهي فركم واحد غرصان إسان وجهلكم واحد عطيسان إسان ويعلموا واحد أغيس أغيس ما تكسبوا وحدبك كسبل دوندان إثنوا أغيهي ومع ذلك ومن الذين كفروا بربيه يعدلون انت جاهله ذلك خبقي صدعه في غير كلس مايام أما يكايلان أيام ما تأتي منه مشيكي انت قولك آيات اعتمادة معجزة من آيات القرآن سيدي يالي فما على الله تعطيهم وماهما المشركين من آيات آيات القرآن وماهما من آيات ربهم خبه قد آيات يالكي سكاملة إلا هذا اعتمادة كانوا مشركين المشركين تهان جرين أنها آيات أعتمادة من عقد معرمين خواك الجزة أنوا أبي يالي فالعقرو قادم أن رومين أن رائن بي أهان جرين انت هذه كدستان حبيبا نقول الله كذب المرحلة فقد وحادها إنه كذبوا بانيا بالحق القرآنك إن الرسولك إنه مركب يما دين بايبا ما ينكان ويبانيا لما قرتوا جاءهم حق اويمي فصوفا ديب جنب أي أياتهم وحاول من دونه أمبعوا ما شيء خبريالك حي كانوا في الدنيا حذاب كان يبعث يجزاء جس جيس جيس ايان واو امان دونا الدلاتان عالميالي باس خداع موين اوغين خم كم ان ان احلكنا الرغن من قبلهم قريس قهر من قرن ومديالا ان مكانهم قعانتو اتقلين في الارض دولك ما انو قعانو قليني لم نمكن انو قعان قلين لكم ذيكا قراش وارسلنا واعا نزيرنا السماء الرابع عليهم كوركولا مجرارا السرق السماء وجعلنا وعنوا يالي الانهار الوبيات تجريئنا يقلقولي من تعطيهم هستوضا حتى يحقي البانيين الاظنان سيوحي محبو ترواري فأهلكناهم وارفقنا في دعوديهم فنديالكي قلان سببتهم حيان أرقنا حتى يقل حاضنا وأنسانا وعن أبورنا من بعدهم قلاشوا قرنا الأمر آخرين كلو وما ياتيهم وماهما كفاروا مكا من آيات آيات وماهما من آيات ربهم فالبقى الآيات يالكي كميدا إلا هذا يتمد كانوا وحين نغدان عنها ما مغربينك وكجيب سدا وفقدوا حارون من الكذبوا بينيه العقل النبي يقرانك لماذا بحقوا أيهم لما قرتي بي بينيه وجاءهم قرانك ويمن فسوف دمدنب ياتيهم وحاول من دونه أبعا أماما خير ورارفة أي كانوا النقدر إذا ما أقلوا يا أستاذيو حق اللوغود أي مركي اللوشيغو كجيس جيسا يهل حواقبك سيرونتها حلاقي يا بعثيك إيا نشره إيا حسابك إيا جزيه وهو إما أن دونا ألم يرو موين أبي كمين بضن إنا أهلكنا الرقني من قبله إذا كان قراشا معرفة كور من قرن أمديا ما كناهم هنوج عن جلني في الأرض دلنا ما وضعنوج عن جلني لمنو ما ترين أنهنوج عن جل لكم إذا كغراشا فارزا نديرنا السماء روب عليهم كركولة ندريارن يسقوا هرقوف مايو درارايا وجعلنا ياله الانهار وبيال تجري مندراري من تحتهم كل هذا هوس ولا سألق لهم حدنوار رجلنا ما ماعن والله ما رئيسا فوتوت بانوها لقني وانشأنا عبورني من بعدهم قلاشوا قرنا ضد آخرين كلاوه ولو نزلنا عليه كتاب وحب بشرك دائما وابدا اي شرع غعين كلك الوحييق او يمال اختراحات إليه لاذا الملك مانا لا صديره اي الوحييقان يقول سعددين اي النبي استغور قد فقران مانا لا تحين والحوالان جوابي جوابا قال تعالى فبوحوا يريولوا القرآن نزلنا الدجينة عليك هذا الرسول أدوش هذا هذا كتابا قرآن بكسوا الدجينة في قرطاسهم ورقدني هدكوا قرآن فلما سوهوا أي كتاب كتابتان في أيديهم دعم يالك هذا ما أين هم أيين إلا قال الذين وحيوا عيكوان رلايا كفروا قالوا بي إن هذا ما هذا وعن إن كان لي مدماء إلا سحر فالمهان وحكرة أي مغين فالنماذي سعدائي وقالوه اي راهي يابب بصر كديدا لو لا انجيلا ما لا تجيه عليك كركيس ملكم ملك ما مالك لقود تجيه ان اجيبنا ولو انزلنا حدانو تجينا ملكا ملك لقوم الى الامر انتوالا لم يسير الله ثم حدانو لا ينظرون اللونسوغين ثاني واحد ما يقا ينقرنه وعاوي إيه وعد إيه وان بشارك إيه لا يصدر إياه قرص وقتك دم هذا الملك لا صدر الملك باشع لي تفاهم إيه وعد إيه وان لما يمات تفرقون إياه الأن إياه دلق الدين كلها تنفيذ بابيع لها كلها ملك يطلبنا إياه باو دمها عميان كناني أما إنت أي مسلحي إيه وان جيرته بشارك لأبقى أي أبي يأسر يقانن أي أبي هو يقانن ها وحدنا إيه احانت مركو كربحو او ملغيق مفتو ملغيق تحلالي يجمع ايوتي ماذا باشالو ماتمع ولو انزلنا حدا ندجينو ملكا ملك حدا نوك انو لا قومي الامر صلدي والدام يسيري لها ثم قدالنا لا ينظرون اللو مشوكين ولو جعلناه الله ديري حدا نوكا يالو ملكا فينشق ملك حدا نوكا يالو رجلا ملك ما افقران كارا ما dan nimba loo yerira korkana waxa iman la kuxun yahay in jiraada wana la basna waday gariin lahay ayayim korkooda ma waxa yalbisuuna ku shakiyay oo yaqin ma gaareen walakin waxa dadaba gabadagay isu jaa'il jasiyasay bi rusul in rusul min qabli kaadiga ka horeeyay aya lagu jasiyasay كانوا هانجرين به العذاب كان يستاذيونك وكود يقولوا وحاطر سيروا في الأرض كثيرا عربيا ما كانت شوقتان حقا جنوبية كوفر آغا وحاقوتا غيثان عقافيا غير عز ناشي اللقوبة بيهي حدات شمالية وقوعية آدانة وحاقوتا غيثان ناشي اللقوبة بيهيي قومه صالح غير فمو قلبين آدان وحاقوتا غيثان غير مديم قوم السعى الماشي اللي قد بركة ديه والإمتاغ المحسطان قوم الموت بادي قد تجيسان و اللي قد بادي بحر الميهد فرسي بيه ورايا الماشي يالان قلوا هذا سين الصعدة في الأرض منكددهيسا ثم كالكدال انظروا دورة كيف الصداعي كان النقصي حقيبة المكدده حق كوي بانيه انه بدن باده بلده غاتينه اما كافر الصعدة اما اصع هذا با باري في قلبه اما اصع هذا قرره هذا سؤال بها لو يقول بعد رسوله سبنا وكتر هذا لمن احد كيباه ما سيصق نادي في الارض بلك القديسة قصقا في الريال قدود وحا قصقا اقول ايباه في اول ارض في الريال قدود انك قصقا احد كرواكما يا للا يا ابو يا اسرع يا سماء يا سبيلا يا سديله يا سوق يا دقه يا ديله يا نوريه وقت مثلي يوم بينكم حدا يلو سقان قدي كبا كل وحا هذا لله انا ريال يا ابو اليال هو اكو سغن ان ذلك كتبه اي بوو هون دي جاي على نفسي نفسي سكركده عيدكم واجبين الرحمن إنه أُنكي سيده لأنه نعريسه أي كوركي سكولي فحانه بألا ليجمع أنكم يبويذين كل من دونه إلى يوم القيامة قيامة المالين تذي أي الليذين كل من دونه سي الليذين لحساب صمو والليذين أفال مريو لا رأيب الشاكي فيه المالين تقيامة قدهدا ومسكنا الذين خسروه فهم كواس خسارها آخره قرآن لا يؤمنون في الدنيا الدنيا للدنيا لو ما إما